ويقول الذين كفروا لست الرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 الذين يستحقون الحياة الدنيا والآخرة ويصلون عن سبيل الله ويصلون عن سبيل الله ويمرونها عوجاء أولئك في ضلال بعيد وما لقومه ليبين لهم ليبين لهم فيمِل الله من يشاء ويغبي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات لن